والنازعات نزعا والنشطات نشطا والسبحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبّرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبع الرادفة يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة تتبع الرادفة قل أضوي يوم أبصارها خاشعة, أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم بالساهرة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 فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأون إن ذلك إن في ذلك نعمة لمن يخشى فأنتم أشد خلقا من السماء انتم اشد خلقا ام السماء بناها وقع سمكنا فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما وبرزة الجحيم. ورزت الجحيم لمن ابرا الجحيم لمن ارا فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى فان الجحيم هي الماوى وان من خاف مقام ربه وان من خاف مقام ربه ونهى النفس ولا أنفس عن الهوى فإن الجنة فإن الجنة فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أين مرسلها في ما تم ذكرها إلى ربك موتها